شخص عليه كفارة صيام ستين يوما، فصام ثلاثين يوما، ثم تمرض مرضا شديدا أمره الطبيب بالإفطار، فبعد الشفاء هل يستأنف أم يتم؟ الصحيح أنه يست أنه يتم صيامه لأنه إن أفطر بسبب مشروع. فإنه يتم العدة هذا هي قول الراجح والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين